أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَادَ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلًا لَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهُ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاهُرَكُمًا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ Al-Lathien yظاهرون منكم Min من nisائهم Ma هم أمهاتهم إِنْ In أمهاتهم إلا اللائي وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفر غفور والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به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 وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ كُبِتُوا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 يعودون لمن هو عنه ثم يعودون لمن هو عنه ويتنجن بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسه أو لا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم, إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجع بالبر والتقوى والتقوى الله والتقوى الله الذين إليه تحشرون إنما نجوا من الشيطان لحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله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 ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم أأشفقتم أن تقدموا بين يدين نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير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 تَبَلَّ اللَّهُ لَا أَغْلِبَنَا نَوْرُ رُسُلِي إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ لَا تَجِدُ قَوْمٍ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ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 أو تركتمها أو قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين وما أفاء الله على رسوله منهم فما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 لله ولرسول ولذ القربة واليتامى والمساكين والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما أتاكم الرسول فخذوا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 أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أمتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم صراصا ومن يوقشح نفسه فولائك هم المفلحون والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا يقولون ربنا اغفر لنا والإخوارنا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم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 هم لا يفقهون، لا يقاتلونكم جميعاً إلا في قرآن محصرة أو من وراء جدر، بأسهم بينهم شديد، تحسبهم جميعاً وقلوبهم شتال، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون.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 خافوا الله رب العالمين فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين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 السلام المؤمن المهيمن المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء القارق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.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 أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا إن كنتم خرجتم جهادا في سبيل وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله فَقَدْ ظَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ إِذْ تَفُوكُمْ يَكُونُ لَكُمْ أَعْدَاءُ وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُ بِالسُّوءِ وَوَدُّوا لَوْ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 وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدَىٰ حَتَّىٰ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ الْيَبِيهِ لَا أَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك تركنا وإليك نبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا واغفر لنا ربنا إن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 والله غفور رحيم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبغضوهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين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 جاءكم المؤمنات هاجرات فامتحنوهن الله اعلم بايمانهن فان علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن الى الكفار لا هن محل لهن ولا هم يحلون ما ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن مجورهم ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم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 جاءك المؤمنات إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يسنين ولا يقتن أولادهم ولا يأتين ببختان يفترينه بين أيديهن وأرجلهم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 يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبرم قت عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنه رياح وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما أزاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين وَإِذْ قَالَ عِيسَى بْنُ مَرْضِيَ بَيَأَبْنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ لَيْكُمْ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ لَيْكُمْ مُصَدِّقٌ لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرٌ بِرَسُولِي يَأْتِي مِنْ بَعْدِ اسمه أحمد فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيْنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ وَمَنْ أَضَلَّ مِنْ مَنْ إِفْتَرَى عَلَى اللَّهِ الكَذِبَ وَهُوَ يُدَاعِرُ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 نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا أَنصَارَ اللَّهِ كُونُوا قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصار إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمن الطائفة من بني إسرائيل فآمن الطائفة